فجاجا لنخرج به حب ونبات وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقات يوم يُفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء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 Jaza <laughs>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 اقا واعنابا وكواعب اترابا وكاسا ذهقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ام من ربك عطاء حسابا